إذن كل كلما نام عليه أن يستذكر أن الله يقبض روحه ولو شاء الله تعالى لما ردها إلى جسده ولذلك النوم والبعث النوم والاستيقاظ يذكران بالبعث والنشور وتأمل هنا ويعلم ما جرحتم فيه إشارة إلى أن الذنوب جراحات غائرة وأن المرء حينما يرتكب ذنبا الذي يقتطع شيئا من جسده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تامل كيف ان الله قهر العباد بالنوم وقهر العباد بغير ذلك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 وهم لا يقصرون فيما أمروا به تأمل خالك الكريم أنك مقهور لله تعالى وأن أمرك بيد الله القاهر وأن قهره لعباده بعلم وحكم وهو القاهر فوق عباده هذا الماء الذي نحتاجه الله قهر كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء معه فمما قهرنا الله تعالى به حاجتنا إلى هذا المأم وغير ذلك مما يصيب الإنسان أي شيء يصيبه هو بيد الله تعالى ويغسل عليكم حفظ ربنا جل جلاله قد سخر الملائكة فيما يتعلق بأمر الإنسان وهو في بطن أمه وكذلك اذا خرج من بطن أمه إلى أن يتوفى الإنسان حتى إذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا طبعا الملائكه يحفظون الإنسان ويحفظونه بأمر الله تعالى ولكن حينما يأتيه الموت يخلون بينه وبين قدر الله تعالى توفته رسولنا الملائج وهم لا يفقدون لا يقصرون ولا يخطئون قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم طبعا حساب جزاء قصاص الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو أسرع من عدكم وهو أسرع من عدكم واحصى اعمالكم فربنا جل جلاله والسريع سبحانه وتعالى ثم قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلم لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بأن لا نعبد غيره هذا هو حال الناس ولكن كثير من الناس ذهب عنهم الضر نسي ما وعد ربه ونسي ما عاهد الله عليه ولله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الآن أي كرب في الأرض ليس فيك فأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى دفع عنك هذا الشر قل لهم أيها الرسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء فأي ظلم, فأي ظلم, فأي ظلم فوق ما تقومون به الظلم وضع الشيء في غير محله، فالإسان لما يفعل هذا قد وضع الشيء في غير محله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق, ويذيق بعضكم بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهم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 ونبينها لعلهم يفهمون أنما جئت به حق وأن ما عندهم باطل إذا ربنا يصرف الآيات لعباده لأجل أن يؤمنوا به وكتذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكتذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مريث في أنه من عند الله قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد لكل نبأ مستقر وسوف تعلموا لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي لها ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة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 وإذا أنسات الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين من فوائد الآيات أولا إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى الاستدلال على استحقاق الله تعالى للإلوهية بدليل الفطرة فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الإضطرار والوقوع في المهالك، فيسألون الله تعالى وحده الزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر عدموا جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك وهذه حقيقة يقع الكثير من الناس في هواتفهم وغيرها حينما يجالسون أهل الباطل فتأملوا يا عباد الله أنت حينما تجلس تنظر وتستمع فأنت شبيه بالمباشر لهذا الاثم فاحذروا يا عباد الله وابتعدوا عن الحرام وإذا تذكرت فاستعذ بالله من الشيطان وجد في طاعة الله تعالى وابتعد عن الحرام وأهله هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد